الهندسة الصوتية والآداء الخادم أحمد طائي بقلام الشاعر علي عبد العزناوي نصقر بمبنية أجمل حضرتين أجمل حضرتين أجمل حضرتين, حضرتين مرادنا ويجاب رحسين ويجاب رحسين هل تلقى بي تنسى المبنية والقلب يغني كل زينبيات حضره جمر عندنا ويا جرح من زغره تعلّم على القهوة ومربط النوح شايل قلبي يا على القهوة ومربط النوح شاه يا هل شان ويتعاتب الرض شايل الليل يمكن شاك يعبر يمكن شاك يعبر عمرنا و بو اشوفه شب ونبعقه وبروح اشوفه شب على ان كلمه تبدل سلطين تبدل سلطين على ان كلمه المنتج والموزع الوحيد لهذا الاصدار سيد حاكم الغالبي وعباس الخزاعي هبرت القهري كانه زي غنيه اها ها ها ها طب علي يحب يعيش لحظه بمديون يوقف القلب خدام ويرقص العيون طبع لي حبي يعيش لحبه بمديون وقف القلب خدام ويرقص الحيوم شاي العشق ما خاف وعيد درون حوب حي دار الكرار تهدل للمتون شاي العشق ما خاف وعيد درون حوب حي دار الكرار تهدل للمتون قولوا هل وقت جار نصرخ يا كرار قولوا هل وقت جار نصرخ يا يخلص الروح من جور السنين من جور السنين هو يا البوينا بنيه اجمل حضرتي اجمل حضرتي يا جاي يا في يوم مرعدنا ولقى روح حسين يا بابا حسين هل كنا جنبي يا كنت جنبي هل كل جنبي كان زين بنيه Gay reduce malaka göz aunque hor lig encran khut Null记er bin Haril 6 wildizer writers od cabo ni OWO más nakid se Makid ini minros bu bu nogal si은 bi What show yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. oh, yeah. لو جبنا طار السيف والعسكريه وها جبنا ابو النومه سن اخذ تحي لو جبنا طار السيف والعسكريه وها جبنا ابو النومه سن اخذ تحي من حب ابو الكفين بي الحميه جاب النهر بالجود وتشوف ميايه اجاب النهر بالهجود وتجوب مياه هوبا كنا باين يا ابو فاضل هوبا كنا باين يا ابو فاضل دين الحمل لو ما بس انت اللي بس انت اللي تعين الحمل لو بس انت اللي بس انت نتعي لا لا لا لا لا لا لا لا لا habati marhadina ulgabu lahsini ulgabu sahini lekin gavir yer va البلسه يوم عادنا وياد ابو رحيم وياد ابو حسين من الحذر الكم حرمت علمه ومفهي على الجيش ركبت زلمه ملح دار الكرار متعلمة ومها ملخطبة <تصفيق> على الجيش رجفت زلمها مهوز هنا بالحوراء ضلت بلمها بيان الجرح والروح مكتوب وسمها بيان الجرح والروح مكتوب وزينب اخ زينب زينب زينب, زينب, زينب هوله العزه مذهب بعيوني زينب هوله العزه مذهب بعيوني زينب اذا كل خطر هناك هز الملايين يا الملايين اذا كل خطر بو هناك هز الملايين يا الملايين جناحها برتين اجمل حضرتين كنا في الموعدنا ويجابوا رحسيل ويجابوا رحسيل كنت الجبيه كنت الجبيه كنت الجبيه دل زينب يا اللحن الصوتية والاداء الخادم احمد الطائي بقلم الشاعر علي علي عبد الواحد الحسناوي التصوير والمونتاج ناشون النصراوي تم التسجيل في استوديو ومؤسسه النبر الحسينية للتسجيل الصوتي العنوان كربلاء المقدسه هاتف 078132038176 بإدارة الخادم أحمد الطائي النشر والتوزيع الشبكي حيدر هاجر وعباس البصري وصالح العقالي